الحمد لله الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بالجميع مرحبا بالطيبين جزاكم الله خير الجميع بخير إن شاء الله الأحبة جميع بخير الحمد لله بارك الله فيكم إن شاء الله هذا النشيد الوطني النشيد الوطني للغرفة كان شغال <تصفيق> إن شاء الله خير إن شاء الله نستمع عليه بعد الانتهاء من المحاضرة إن شاء الله لأنه زمن لم نسمع للنشيد الوطني الخاص بالغرفة هؤلاء الطغاة لهم أناشيدهم الوطنية ونحن لنا نشيدنا الخاص كرهت عيش النساقي كرهت عيش الدجل فنصو الله السلامة نصو الله السلامة ألمور طيب يا أخوانا جميعا ألمور طيب إن شاء الله نتذكر على الله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 خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إننا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إننا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه وصلى الله على محمد النبي الأمني وعلى آله وصحبه وسلم وبعد موضوع هذه المخاضرة الأسماء والصفات اعلم يا عبد الله أن أجل علم على الإطلاق وأعظمه وأجمله وأحلاه وأيسره وأقربه للنفوس المؤمنة وأكثره بركة وعطاء العلم بأسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العليا لتعلقه بالخالق سبحانه وتعالى فهو العلم الذي من خلاله يعرف الخالق نفسه لعباده ومنه يتعرف العباد على خالقهم سبحانه وتعالى وعلى أسمائه الحسنى وصفاته وخصائصه العليا التي لا يشركها فيها أحد من خلقه فيزيدهم بذلك إيمانا وعبودية وحبا وانقيادا وخشية وتعظيما وتوقيرا لربهم سبحانه وتعالى وعجابا وافتخارا وتناجدا بهذا الرب سبحانه والعبد كلما ازداد علما كلما ازداد علما ومعرفة بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا كلما رقى وارتقى كلما رقى وارتقى وازداد إيمانه وحسن خلقه وقربت عبوديته من الكمال فأكمل الناس عبودية وتوحيدا لله عز وجل أعرفهم بالله, بالله عز وجل وأعرفهم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وأعرف الناس بالله تعالى ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رد تفاضل وتمايز العباد في العلم والإيمان والدرجات والمقامات إلى هذا العلم الشريف العظيم الجليل وإلى مدى تمكن كل كل منهم في هذا العلم والقدر الذي يؤتاه منه ويمن الله به عليه ومن ثم أثر هذا العلم الجليل على إيمانه ونفسه وسلوك وسلوكه وحياته والله تعالى يؤتي فضله من يشاء ثم هذا الخلق كله السماوات السبع ومن فيهن، والأراضين السبع ومن فيهن كلها وكل حوادثها وما يستجد فيها من حوادث من حوادث وأعمال ومن دون استثناء وإلى يوم القيامة هي أثر من آثار أسماء الله الحسنى وصفاته العليا ومقتضى من مقتضياتها كل منها دال كل منها دال ودليل على الآخر فعظمة الخلق تدل على عظمة الخالق وعظمة أسمائه الحسنى وصفاته العليا وعظمة الأسماء والصفات تدل على على عظمة الخلق وعظمة أثار أفعال الخالق سبحانه وتعالى الذي له الأسماء الحسنى والصفات العليا تدل على أثر أفعال الخالق في خلقه ومع ذلك فهذا العلم الشريف العظيم الذي يقوم عليه الكون كله كل الكون يقوم على هذا العلم هو آثار من آثاره، ومقتضى من مقتضياته، ومع ذلك لم يسلم لم يسلم من تأويلات وتحريفات المبطلين المتكلمين، فامتدت إليه، ولا تزال أيادي الغدر والعبث والتحريف والتأويل والتعطيل من قبل أهل الفلسفة والكلام والهواء، فحرفوا فحرفوا معانيه ومقاصده. وشوهوا جماله وعقدوا عباراته وألفاظه وحولوه إلى علم جدلي كلامي فلسفي ضره أكثر من نفعه فصعبوه على الناس ونفروهم منه فأورثوهم بذلك قصاوة وجفاء ونفورا في القلوب ومن ثمى في واقع حياتهم وأعمالهم بعد أن كانت عامرة بالذكر والحب والإيمان وفي المقابل فريق آخر ذاك كان فريق أهل الكلام الذين آلت بهم الأمور إلى ما آلت إليه لكن بالمقابل أيضا يوجد فريق من أهل السنة حظه من هذا العلم الشريف وللأسف وهمه الأكبر كيف يثبت الصفات وكيف يرد على المتأولة والمؤطلة من أهل الكلام وغيرهم شبهاتهم وتأويلاتهم وحسب فأطال الوقوف عند هذه الجزئية دراسة وتدريس وتعليفة ولم يحسن تجاوزها بسلام فشاركوا في النتيجة المش من حيث لا يريدون ألا وهي نفور الناس من هذا العلم وحصول القصوى في القلب فشاركوا في النتيجة والمشار إليها آنفا من حيث لا يريدون ومن حيث يظنون أنهم يحسنون صنع فغاب أو كاد فغاب أو كاد المقصود الأول والأعظم من هذا العلم الشريف لذا نجد من الأهمية أن نشير إلى بعض الضوابط والقواعد والمسائل ذات العلاقة بهذا العلم الشريف والتي تعين بإذن الله تعالى على فهمه وعلى إزالة ما علق أو بعض ما علق به من شبهات وتحريفات وأهواء وجفاء المقلين والمنحرفين وتعرف السالكين على الطريقة المثلى. في التعامل مع هذا العلم الشريف العظيم والله تعالى وحده الهادي والموفق لكل خير نشير إلى هذه الضوابط ضوابط وقواعد تعين على فهم هذا العلم الشريف الضابط الأول تحقيق المتابعة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين فيما كان عليه من دين واعتقاد فنثبت ونتلقى ونفهم ونفسر أسماء الله الحسنى وصفاته العليا الذاتية منها والفعلية العملية الواردة في الكتاب والسنة من غير جحود ولا تعطيل ولا تأويل ولا تكييف ولا تشبيه كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مراده ومراد الله عز وجل وكما فهمها وتلقاها منه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين فلا نعقب عليهم ولا نتعداهم في سهم ولا في نفي ولا إثبات ولا في فضول بحث ولا سؤال فيكفين ما كفاهم فطريقة السلف فطريقة السلف الصالح هي الأسلم والأحكم والأرض لله عز وجل فقد رضي الله عنهم ورحل النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض وذلك لسلامة دينهم ونهجهم واعتقادهم وفهمهم فمن نهج نهجهم نجا وسلم ومن أبى إلا أن يخالف ويشاقق ويسلك دروب الهوى والرأي فقد غوى وهلك ولا يلومن إلا نفسه قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين أي غير سبيل الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق أي إن آمن الناس بمثل ما آمن به محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه من أصحابه رضي الله عنهم أجمعين فقد اهتدوا، فقد اهتدوا إلى الحق والصراط المستقيم فالهداية صفتها وكل ما يؤدي إليها محصور بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من طريقة ومنهج، بما كان عليه النبي وأصحابه من طريقة ومنهج. وإن تولوا وأعرضوا عما آمن به محمد صلى الله عليه وسلم ومنعه من أصحابه فإنما هم في, شقاق أي في خلاف مع الحق وأهله فهم في شق والحق وأهله في شق آخر الآيات والأحاديث التي تحذر من مشاققة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومتابعة آآ آآ آآ أهواء الخلف كثيرة جدا قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم عن منهجه عن عقيدته أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم والفتنة هنا يراد بها الكفر والشرك أي فليحذر الذين يخالفون أمر النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته, وطريقته إلى أمر غيره وطريقته وأن يقعوا في الكفر فيكفرون بعد أن كانوا مؤمنين أقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرضو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أسوة حسنة في كل شيء في الاعتقاد في القول وفي العمل وفي الحديث وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء من بعدهم قوم تسبق شهادتهم أيمانهم وأيمانهم شهادتهم أي لا يبالون لما يقولون الكذب ثم يشف الكذب وهذه الخيرية ما نالوها إلا لسلامة الدين وسلامة الاعتقاد والمنهج خير أمة قرن هكذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم خير أمة قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فإن من يعيش منكم هكذا يقول الحبيب فإن من يعيش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا فسير اختلافا كثيرا في العقائد في الـ في الـ في, الـ في المسائل في, في كل شيء في, في المناهج فسير اختلافا كثيرا ما هو العاصم؟ فعليكم بسنته فعليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومهدثات الأمور فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إذن هذا هو الضابط الأول أن نلتزم بمنهجي ما كان عليه الصحابة بفهم الصحابة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلا نحيد عن منهجهم في التلقي والفهم هذا الضابط الأول كيف تفهم الصفات تتحرى منهج السلف فالسلف هم الأسلم والأحكم وليس كما يقول الخلف لأن السلف أسلم لكن الخلف أحكم فابو وخسروا بل السلف والصالح رضي الله عنهم أزمعين هم الأحكم وهم الأسلم هذا هو الضابط الأول هناك الضابط الثاني فيما يتعلق بهذا العلم الجليل اعلم أن كل ما يتعلق بعلم الأسماء والصفات الأصل فيه أنه وقف على نقل الكتاب والسنة الأصل فيه أنه وقف على نقل الكتاب والسنة وحسب فما ورد وثبت من الأسماء والصفات في الكتاب والسنة نثبته ونؤمن به وأيما إثبات أو نفي لم يرد في الكتاب والسنة أو يخالف ما جاء في الكتاب والسنة فهما رد وهما من الأحداث في الدين والابتداع وكل بضعة ضلالة وكل ضلالة في النار لأنه لا مجال في هذا العلم الشريف للرأي أو العقل والاجتهاد، نسبت ما جاء في الكتاب والسنة فسبب هلاك وضلال من ضل من أهل الكلام والفلسفة والرأي والهوى أنهم لم يقتنعوا ولم يغتفوا بما ورد من نقل في الكتاب والسنة وأرادوا أن يخوضوا في علم الأسماء والصفات وفي الماهية والكيفية والذات بعيدا عن نقل وهدي الكتاب والسنة معتمدين على أنفسهم وقدراتهم القاصرة العاجزة وآرائهم وتخيلاتهم وظنونهم التي لا تغني من الحق شيئا فحسب تخيلاتهم وأوهامهم وأوهامهم وظنونهم من القواطع والحجج الدامغة فقاتلوا وجادلوا عنها وكفروا مخالفيهم فيها بغير حق فضلوا وأضلوا وهلكوا وأهلكوا من, من تبعهم ومن جاء بعدهم والله تعالى قد نزه نفسه عن كل وصف عن كل وصف يصفه به الواصفون لم يستمد وصفهم مما جاء به الأنبياء والرسل أيما وصف يصفه أو يصفه الواصفون يصفون الخالق به لم يرد في الكتاب والسنة فالله ينزه نفسه عنه سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون فنزه الرب نفسه عن كل وصف يصفه به الواصفون أين كانوا وأين كان وصفهم لأنهم يصفونه بغير علم ولا سلطان من الله ثم استهتنا من الواصفين الرسل فسلم وأثنى عليهم وبارك وصفهم له فقال تعالى وسلام على المرسلين لأنهم في وصفهم لله عز وجل لا ينطقون عن الهواء وإنما يستمدون علمهم ووصفهم مما يوحى إليهم من ربهم سبحانه وتعالى سبحان رب, الس... سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون وهذا البراء والتنزيه شامل لكل من يصف الله تعالى أو يتجرأ على وصفه بأي صفة من غير علم ولا برهان من الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطريات بيمينه سبحانه وتعالى عما يفركون ما قدر ما قدر الله ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز وكل من يثبت لله تعالى صفة من عند نفسه وهواه أو ينفي عنه صفة ثابتة في الكتاب أو السنة فهو ممن لا يرضون لله وقارا ولم يقدر الله حق قدره ومما يقال كذلك أن من يصف الله تعالى بغير علم ولا دليل من الكتاب والسنة مهما أراد من وصفه التنزيه والتعظيم يجد أن وصفه لربه لا يمكن لا يمكن أن يرقى إلى درجة الكمال أو الأحسن مهما أوتي من بلاغة وعلم لا يمكن أن يصف ربه بالأحسن بصفة الكمال وصفة الأحسن لأن الكمال والأحسن محصوران في وصف الله تعالى لنفسه ووصف أنبيائه ورسله له سبحانه وتعالى فأكمل الصفات وأكمل الأسماء للحسن ما يسمي الله به نفسه هو الأعلم سبحانه وتعالى والله تعالى يوصف بالكمال والأحسن وليس بالحسن الذي يوجد أحسن, أحسن منه ومن يصف الله تعالى بالحسن ويترك الأحسن والأكمل يناله نصيب من الوعيد الوارد في قوله تعالى وما قدر الله عقى قدره كيف تتجرأ على أن تصف الله عز وجل بغير علم وتصفه بصفة يوجد أحسن منها أو باسم يوجد أحسن, أحسن منه إذن هذا هو الضابط الثاني أن مسائل الصفات والأسماء مردها للنقل لا مجال فيها للعقل ولا مجال فيها للرأي والظنون ومن خاض وتجرأه ضاع وأضاع هذه ضوابط كيف نتعامل مع هذا العلم الجليل الضابط الثالث أرجو أن تنتبه يا أخواننا الضابط الثالث نفي المماثلة عندما نتلقى هذا العلم هذا الضابط يكون نصف أعيننا نفي المماثلة والمشابهة والمكافأة والنديّ من جميع أوجهها أي ما اسم أي ما مباشرة نحيطها بهذا المعنى نفي المماثلة والمشابهة والمكافأة والنديّ أن يكون كفنا نظن أن المخلوق أيًا هذا كله لم من جميع أوده المماثلة والمشابه والمكافأة والندية فإن اعتراك وسواس بأن الله عز وجل شبيه بأن لله عز وجل شبيه أو مماثل أو مكافئ أو ند يعدله من خلقه في أي صفة من صفاته أو خاصية من خصائصه سبحانه وتعالى فاقطعه مباشرة بقوله تعالى المحكم الصريح ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أيما وسواس اقطعه بهذه الآية ليس كمثله شيء وكلمة شيء هنا جاءت بسيغة نكرة تفيد مطلق وعموم الأشياء وهي تشمل كل شيء مما يخطر على البشر تصوره وما لا يخطر كل ما يخطر على بالك وما لا يخطر فهو ليس مثله سبحانه وتعالى هذه الآية ضابط لهذا المعنى ليس كمثله شيء هذا المعنى المحكم فإذا جاء نص يفيد أن الله له شبيه فورا تحمله على المحكم ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد وفي قراءة صحيحة ولم يكن له كفؤا أحد أي ليس له مماثل ولا شبيه ولا مكافئ ولا شريك ولا ند يعدله ويكافئه في شيء من صفاته وخصائصه سبحانه وتعالى فهو الواحد الأحد الفرد الصمد المتفرد بأسمائه الحسنى وصفاته العليا التي لا يشابهها ولا يماثلها ولا يكافئها شيء من خلقه فتوحيد الأسماء والصفات قائم على ركنين. انتبهوا توحيد الأسماء والصفات قائم على ركنين. لا يصح ولا يقبل إلا بهما معا فلو أتيت بأحدهما دون الآخر ما يقبل أولهما إثبات ما يستحقه الخالق سبحانه وتعالى من الأسماء الحسنة والصفات العليا الثابتة في الكتاب والسنة من غير جهود ولا تعطيل ولا تخيف ولا تمثيل هذا هو الركن الأول لا بد من أن تثبت الأسماء والصفات كما وردت في الكتاب والسنة من غير تأويل ولا تشبيه ولا الركن الثاني نفي الند نفي الند أو التشبيه الذي يشارك أو يشابه الخالق سبحانه وتعالى في أي من صفاته وخصائصه العليا فالركن الأول قائم على إثبات ما يستحقه الخالق سبحانه وتعالى من أسماء وصفات، والثاني قائم على تنزيه الخالق سبحانه وتعالى عن المشابهة والمماثلة لشيء من خلقه فمن أخلأ بركن من الركنين الآن في الذك فقد أخلى بتوحيد الأسماء والصفات وانتقد توحيده لا بد من أن تأتي بركنين معا الإثبات من غير تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ثم نفي الندية والمشابه ونفي التشبيه والمماثلة يشمل نوعي التشبيه معا هما تشبيه الخالق بالمخلوق أن تقول الخالق مثل المخلوق في كذا وكذا وكذا وتشبيه المخلوق بالخالق وأكثر أنواع الشرك يأتي من جهة تشبيه المخلوق بالخالق أكثر أنواع الشرك يأتي من جهة تشبيه المخلوق بالخالق فهذا النوع من التشبيه أوصع انتشارا وأكثر رواجا يقع فيه كثير من الناس يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهم إذ تراهم يستهجنون ويستنكرون تشبيه الخالق بالمخلوق هذا حق إلا أنهم يستسيغون تشبيه المخلوق بالخالق ولا يرون في ذلك غضاضة ولا حرجا في دينهم علما أنه في الوزل والتشبيه سواء مثله مثل من يشبه الخالق بالمخلوق لا فرق لو قيل لهم أن الله تعالى يشابه خلقه في صفاته وكلامه وحكمه لاستهجنوا ذلك وعدوه منكرا كبيرا قلت لكم هذا حق لا شك فيه لكن لو قيل لهم للمخلوق صفات وخصائص كصفات وخصائص الله تعالى لاستسيغ ذلك من طرفهم، ومعتبروه من التشبيه ولا الشرك، كأن يقال للإنسان خاصية التشريع والتحليل والتحريم من دون الله، هو السيد في الأرض، والحكم له من دون الله تعالى. أليس هذا تشبيه؟ أليس هذا تشبيه؟ عندما تقول أن هذا المخلوق له خاصية وصفة التحليل والتحريم أن تشبهه هنا بالخالق عندما تقول أن هذا الحاكم أو هذا الملك أو هذا الرئيس فوق المسائلة فوق المسائلة والمحاسدة لا يسأل عما يفعل كما ينص ذلك كثير من تساتير وقوانين الأنظمة الطاغية في بلادنا أليس هذا تشبيه أليس هذا تشبيه المخلوق بالخالق الناس كلها تفعله ناخذ ساتير تنص أن الملك فوق المساءلة لا يسأل عن ما يفعل والناس لا تنكر شيوخ ساكتين أليس هذا تشبيه تشبيه المخلوق بالخالق أليس الذي لا يسأل عما يفعل هو الله فعندما تقول أن هذا المخلوق لا يسأل عما يفعل وصفته بصفة هي من صفات الخالق سبحانه وتعالى عندما ترد علم الغيب للكهنة والصحرة وترد لهم المغضر على جلب النفع ودفع الضر هذا كله من صفات الخالق فأنت تشبه المخلوق بالخالق عندما تقول أن من خصوصيات المخلوق ومن صفاته أن يطاع لذاته ويحب لذاته، فيوال فيه ويعاد فيه وتقسم الحقوق والواجبات فيه وعلى أساسه وأساس الانتماء إليه هذا تشبيه تشبيه المخلوق بالخالق وما أكثر وما أكثر من يدعي لنفسه هذه الخصائص والصفات والتي هي من خصوصيات الله تعالى وحده المحبوب لذاته والله انظروا كم الذين يزعمون أنهم وحبون لذواتهم وطاعون لذواتهم الذين يدخلون في طاعة الطغاة الظالمين وغيرهم هذا كله تشبيه تشبيه للمخلوق للخالق عندما تقول أن هذا المخلوق يعني كلامه ككلام القرآن و كما يقول الروايد عن الأئمة الاثني عشرية كلامهم ككلام القرآن لا تأخذهم سن ولا نو ما يعرف الخطأ ولا الذل تخضع لسلطانه ولولايته جميع ذرات هذا الكون. قال عياض بالله كما يقول الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية قال إن لانتنا يعني سلطة تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون. والعياذ بالتشبيه <تصفيق> هذا تشبيه فينبغي الحذر ينبغي الحذر وأن نواجه كلاء النوع النوعين من التشبيه ينبغي أن نواجه هذا النوع من التشبيه تشبيه المخلوق بالخالق كما نواجه تشبيه المخلوق خالق بالمخلوق بل الأول تشبيه المخلوق بالخالق هذا مبهم على كثير من الناس والأنبياء بعثوا ليعروا هذا النوع تحديدا لأن الشرك يأتي من جهته عندما يعبد عندما يعبد نقول هذا هذا المخلوق من حقه أن يعبد وتصرف إليه أوده من العبادة هذا تشبيه بالخالق فالأنبياء والرسل بعثوا لمحاربة هذا النوع من التشبيه لأن كل الأمم وقعوا بالشرك من هذا النوع من التشبيه تشبيه المخلوق بالخالق فقالوا المخلوق يعبد كما يعبد الخالق قالوا المخلوق له صفات كصفات الخالق يضر ينفع له يحل يحرم فجاء الأنبياء والرسل فأرسل الله الأنبياء والرسل ليجاهدوا هؤلاء الأقوام ويردوهم إلى التوحيد إذا لا ينبغي أن نقف عند تشبيه كيف استوى ويده كيد المخلوق وكذا نقف عند هذه وهناك تشبيه واسع نعيشه في حياتنا ونقارفه في حياتنا ونقع في الشرك بسببه ثم لا أحد يتكلم خاضوا في الجد. يد الله فوق ايدهم تشبيه مش تشبيه تشبيه لا يد كيف يد يدك وكيف... والعياذ بالله وهناك طغاط يدعون خصائص وصفات الالهية ولا احد يتكلم شغلون بالتشبيه الاول على ضيق انتشاره على ضيق انتشاره وعلى بيان باطله الناس كلها تعلم ليس كمثله شيء لكن بينما التشبيه الأخذ فكتوا عليه فكتوا عليه، إذا ينبغي أن ننتبه لهذا هناك طب قلت لكم يعني يدنجنون حول يعني التشبيه الأول ويدعون الآخر والعياذ بالله علما أن الآخر أشد خطرا إذن هذا هو الضابط الثالث الضابط الرابع معنى الصفات معلوم نؤمن به ونثبته لا لكن إثبات المعنى للصفات لا ينبغي أن يحمل المرء على التوسع والخوض في كيفية الصفات حتى لا تقع بالتشبيه فإثبات معنى الصفة شيء والخوض في كيفيتها شيء آخر نؤمن بالصفة استوى نؤمن يدو الله نؤمن لكن لا نخوض في الكيف وفي الماهية ليس من النقل ولا العقل أن يخوض العبد في البحث عن كيفية الصفات وماهية الذات فالنقل قد نهى عن ذلك كذلك العقل السليم يعبى على صاحبه أن يخوض فيما لا يعنيه ولا يقتدر عليه، وأن يرد موارد التهلكة والضياع والضياع العقل يمنعه، ثم أن الخوض في الكيفية مآله ولا بد الوقوع في التشبيه عندما تخوت في الكيف والما، فحين إذن مباشرة يعني إن أثبت أو نفيت يعني طق في التشبيه. قال ابن تيمية في الفتوى. الجزء الرابع، الصفحة الرابعة، لما سؤال مالك بن أنس رحمه الله، فقيل له يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، يا سبحان الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك وعلاه الرحبة يعني العرق، سؤال غريب أول مرة يطرح عليه. وانتظر القوم ما يجيء منه فيه يعني سكت الإمام مالك وهذا فيه أدب أن العالم عندما يستفت في أمر لم يكن متثبت به عليه أن يتروى وأن يصمت وأن يفكر وأن يراجع نفسه لا يترجل ويستعجل فرفع رأسه إلى السائل وقال كلمة حقيقة يعني تعتبر قائدة وتكتب بماء الذهب الاستواء غير مجهول أي معلوم والكيف غير معقول مهما خطف الكيفية ما يمكن أن تفهمها والإيمان به واجب حتى لو لم يكن معقولا الكيف كيف استوى لكن الإيمان به واجب والإيمان به واجب والسؤال عنه بداه لماذا بداه؟ لأن الصحابة لم يكن يسألون النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة ثم أن النصوص نهت نهت عن الخوض في الذات والكيفية والقوم لما أبوا إلا أن يخوضوا في الكيف والذات ضاعوا وأضاعوا هلكوا وأهلكوا والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وأحسبك رجل سوء وأحسبك رجل سوء فأمر به فأخرج أي من مجلس مالك يقول شيخ الإسلام وهذا الجواب من مالك رحمه الله في الاستواء شاف كاف في جميع الصفات كل صفة يعني تخضعها لهذه القاعدة الذهبية التي تكلم وقالها الإمام مالك مثل النزول والمجيء واليد والوجه وغيرها فيقال في في مثل النزول، في مثل في مثل النزول، النزول معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بذع، وهكذا يقال في سائر الصفات. هذا كلام شيخ الإسلام. كما قلت لكم أن كثيرا ممن على كعبهم في البحث والطلب قد جربوا وحاولوا أن يخوضوا. في البحث عن كيفية الصفات وماهيتها وأن يرتقوا هذا المرتق الصعب والمستحيل، فأنفقوا في سبيل ذلك أعمارهم كلها فارتدت عليهم محاولات بالحسرة والفشل والضياع والخصاء والشك والقلق والخيرة وقصاوة في القلب وسوء الظن بالله عز وجل وحصل منهم بعد ذلك الندم ولا تحين مندم على ما فرتوا بحق أنفسهم وحق الله تعالى وما أنفقوا من أعمارهم من غير فائدة ولا طائل يذكر والكيس الفطن من يطائز بغيره ويأبى أن يكون حظة لغيره فإن راودتك وساوس الشيطان وأبت عليك إلا أن تركب هذا المحظور وتبحث في كيفية الصفات وماهيتها لأن كثير من الناس ما يقنع بد يخوض يعني هناك من سبق نصح لا تخوض غمار هذا البحر لا بدي يجرب ما استفاد من غيره فيطمعه الشيطان بالضفر بالوصول أنه لا ستصل إلى الشاطئ حاول ابحث شغل ال... عندما تراودك يا عبد الله مثل هذه الوساوس والشيطان يجرؤك على أن تبحث في الماهية والذات فاقطعها مباشرة مباشرة اقطعها بقوله تعالى ولا يحيطون به الماء هناك ليس مثل شيء قاعدة. يعني آية جمعت شاملة هنا عندما تريد أن أن تخوض في الكيفية والذات اقطعها مباشرة ولا يحيطون به الماء مع ما حاولت الله عز وجل قطع عليك الطريق قل لك مستحيل أن تحيط مهما حاولت فإنك لا ولن تستطيع أن تحيط بالله عز وجل أو بشيء من صفاته العليا علما وهذا حكم قاطع مانع يمنع العاقل من أن ينشغل فيما لا يعنيه ولا ينفعه وأن تقتصر همته على طلب ما يعنيه وينفعه بإذن الله كذلك قال تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء فالله يعلمنا أشياء فنعلمها أخفى علينا أشياء مش ممكن أخفى علينا أشياء ما قدرها أن نعلمها مش ممكن أن تعلمها لأن الله لم يقدرها ولم يشاء فالمؤمن مطالب أن يطلب العلم في المساحة التي شاءها الله تعالى وقدرها لعباده وبينها عن طريق الأنبياء والرسل فلا يتعداها في شيء وهو المراد من الاستثناء في قوله تعالى إلا بما شاء فأنت عليك أن تطلب العلم في هذه المساحة بما شاء ما جاء من علم في الكتاب والسنة هنا بطلب العلم توسع في هذا المجال ما سوى ذلك هتتعب غيرك ضل وأظل غيرك حاول أن يصل فاعتمد على علم الكلام والفلسفة والظنون والأوهام فيسهر الليل كله ثم ينفلق عليه الفجر والمسائل تتقلب به يمينا وشمالا حتى يقول ليتني أموت على عقيدتي عجائي زيني أحدهم يسأل أحد العوام من كبار العلماء الذين خاضوا وانشغلوا في علم الكلام يا فلان ماذا تقول قال أقول ما يقول عامة المسلمين هل وتعتقد ذلك وأنت مطمئن قالوا نعم. قال أما أنا والله لا أعرف ماذا أعتقد والله لا أعرف ماذا أعتقد وذكى هذا العلم مرده للكتاب والسنة ضابط الخامس هذه كلها ضوابط يا عبد الله تعينك على فهم هذا العلم الجليل العظيم أحيانا هذا الضابط الخامس يظهر نوع تعارض بين بعض نصوص الشريعة بعض النصوص الشرعية ذات العلاقة بالصفات أحيانا يظهر فقد يستحيل عليك التوفيق فيما بينها فماذا تفعل هناك نصين فتنظر من منهما المحكم فتفسر النص الأخر ومن منهما المتشابه فترد المتشابه إلى المحكم فتفسر المتشابه على ضوء المحكم فسر النص المتشابه منها في دلالته ومعناه على ضوء النص أو النصوص المحكمة في دلالتها ومعانيها ورد إليها واجعل النص المحكم حكم على المتشابه منها وليس العكس أن, أن يحصل العكس فيتبع المتشابه هناك من يتبع المتشابه ويترك المحكم أو يترك المحكم وي ويرد المحكم إلى المتشابه ويفسر على ضوء المتشابه ويجعل المتشابه حكما على المحكم فهذا صنيع من يتهم في دينه وعقيدته ممن في قلوبهم زيغ ومرض من يريدون التحريف يريدون التأويل يجعلون النص المتشابه هو الأصل علما أن هناك نصوص محكمة تفسر هذا المتشابه لكن هو يأبى فيغض الطرف عن المحكم ويسلط الضوء والنظرة والكلام على المتشابه حتى يعطي صورة للآخرين أن هذه العاقدة الصحيحة والمتشابه والقرآن قد أشار إلى هذا النوع من الناس وأهل الكلام وأهل التأويل واحد الضلال قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات المحكمات هن أم الكتاب الأصل وأخروا متشابهات يعني يعني حمالات أو يعني لا تقد تفسر على أكثر من معنى على أكثر من دلالة فحين إذن كيف نفسرها على ضوء النص المحكم فأما الذين في قلوبهم زيغ أي مرض فيتبعون ما تشابه منه يتركون المحكم يتركون النصوص المحكمة الواضحة ويتبعون النصوص المتشابهة حمالة التفاسير تحتمل هذا وتحتمل هذا لماذا؟ ابتغاء الفتنة يحتنون الناس وابتغاء تأويله أي تفسيره وتحريفه القرآن قد أشار لهؤلاء وأشار إلى هذا المنهج الباطل إذن إذا جاء نص متشابه حمال تفسير ما هو الحل أن نرده للمحكم النص النصوص المحكمه هي التي تعيننا على فهم هذا النص المتشابه تقول لي أضرب مثل وضح لنا ما متى يكون يعني اعطينا مثل عن المحكم وعن المتشابه لكي تتضح مسألة أكثر أقول هذا حق مثال ذلك قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم والله معكم ولا يتركم أعمالكم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم كيف تفهم تفسر المعية الواردة في النصوص هذه كيف تفسر وهو معكم فما يحتمس إذا فسرت على أطلاقها وعمومها بما في ذلك معية الذات تعارض ذلك مع النصوص المحكمة الدالة على أن الله تعالى في السماء هذا هو النص المحكم النصوص المحكمة دلت على أن الله تعالى في السماء بائن عن خلقه مستو فوق عرشه له العلو يعلو ولا يعل عليه سبحانه وتعالى كما في قول تعالى ثم استوى على العرش هذه الآية وردت في أكثر من سورة الأعراف يونس والرعد والفرقان والحديد الرحمن على العرش استوى الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم أأمنتم من في السماء أن يخشف بكم الأرض؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصدة؟ آية كثيرة هذا هو المحكمة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لجارية جارية أين الله هذه لها قصة لكن نحن يعنينا ما يتعلق في في في في موضوعنا الأسماء والصفات قال لها أين الله قالت في السماء أي في العلو له العلو ليس في السماء يعني في داخل السماء الأولى العلو الله جل عرفه فوق السماوات السبع وفوق الخلق وفوق الجنال والله فوق عرشه سبحانه وتعالى قال من أنا قالت أنت رسول الله قال صلى الله عليه وسلم لصاحبها اعتقها فإنها مؤمنة الشاهد أن هناك نصوص عديدة محكمة تدلل, تدلل آآ آآ على أن الله عز وجل مستوى على عرشه بائن عن خلقه له العلوب إذن وهو معكم نص متشابه وحتى لا يتم هذا التعارض مع هذه النصوص المخكمة في دلالتها ومعناها نفسر ونفهم وتفهم المعية على أنها معية علم واطلاع وشهادة وسمع وبصر وقدرة وإرادة معية توفيق وتهديد ونصرة وتأييد لأوليائه المؤمنين فكل هذه المعاني تدخل في معنى المعية الواردة في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم هكذا نفسر المعية لكن تقولون لي هذا تأويل هذا تأويل ونحن نهين عن التأويل في الصفات قد تقولون هذا أقول هذا النوع والقدر من التأويل تحتمله معنى الآية لغة وشرعا وهو لا يفضي إلى التعطيل والجحود. ثم أن في أول آية المعية ذكر لعلو الله تعالى على خلقه وسوائه على عرشه وفي ذلك دلالة حتى لا يفهم أو حتى لا تفهم المعية الواردة في نهاية الآية أنها معية ذات ومعية وحدة و... و... وحدة وحدة الوجود معية الحلول والعياذ بالله عندما تقول عن كثير من الصوفية تقول لهم أين الله بلق في كل مكان ما في الجبتي الله أين الله في كل مكان وهو معكم يستدلون بهذه الآية المتشابهة تقول لهم أين الدليل يقول لك هذه الآية المتشابهة نقول لهم هذا فهم الخافل ردت, ردت, ردت هذه الآية إلى المحكم يتضح الأمر انظروا تتمة الآية هو م. الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معكم أينما كنتم يعني ثم استوى على العرش ثم في نهاية الآية وهو معكم يعني لا تحسبوا أن الله إذ استوى على العرش بعيد عنكم بل هو معكم بعلمه وإرادته وقدرته فالآية أثبتت الاستواء والعلو لكن بنفس الوقت أثبتت المعية حتى لا يفهم أولا المعية هي معية ذات وحدة الوجود والحلول والعياذ بالله كما يقول غلاط الصوفية و وبنفس الوقت نفسر هذه المعية على ضوء المحكم الاستواء كذلك يقال أن هذا النوع القدر من التأويل محمود شرعا أولا قلنا لكم لضرورة تعارض المتشابه مع المحكم. وضرورة التفسير المتشابه على ضوء المحكم هذا من قواعد التفسير هذا نص متشابه مفسره على ضوء المحكم ويقال أيضا أن هذا القدر من التأويل ثابت عن بعض الصحابة كابن عباس وغيرهم السلف الصالح فنحن بهذا النوع والقدر من التأويل والفهم لم نخرج عن المتابعة لم نخرج عن المتابعة والاقتداء بالصحابة وما كان عليه الناس في القرن الأول من البعثة خير القرون وأفضلها هذا مثال مثال آخر قال صلى الله عليه وسلم فإن الله خلق آدم على صورته مثال فريق من الناس والعياذ بالله حملوها على الإطلاق قالوا على صورة على صورة الله حديث صحيح وتقوا على فهمه من الخاطئ هذا بحديث ضعيف لا تقبح الوجوه فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن هذا مصطلح متشابه متشابه في دلالته إن لم يرد لي إلى النصوص المعتمة ويفسر على ضوئها حينئذ سيفهم فهما خاطئا ولا بد لأين النص المحكم وأين وجه التعارض بينه وبين الحديث المذكور أقول لك قوله تعالى ليس كمثلي شيء عندما تقول وجه كوجه هذا تشبيه يعني لا تأتي بالتشبيه ثم تقول ليس كمثله لا. وجه كوجه الله تشبيه عندما تأتي بالكاف كاف التشبيه وقعت في التشبيه ليس كمثلي شيء هذا هو المحكم فهذا نص محكم في دلالته متفق على معناه ينفي مطلق المشابه والمماثلة وأيما نص يظهر ولو بوجه من الوجوه أنه يتعارض مع هذا النص المحكم ليس كمثل شيء فهو متشابه لا يقوى على رد المحكم ينظر في سنده أولا فإن كان ضعيفا لا يلتفت إليه ولا يعتمد عليه وإن كان صحيحا رد إلى النصوص المحكمة وفسر وفقه مع وفهمها على أساسها وبما لا يتعارض معها في شيء فأنا قيل كيف نفهم ونفسر إذا قوله صلى الله نفسر قوله صلى الله عليه وسلم على صورته على ضوء الأدلة المحكمة كيف نفسر أقول من القواعد المغوية المتفق عليها أن الضمير يعود إلى أول اسم قبله وبالتالي فقوله صلى الله عليه وسلم على صورته فضمير الهاء الوارد في كلمة صورته عائد إلى أول اسم قبله وهو آدم عليه السلام أي على صورة آدم عليه السلام مما يقول هذا الفهم قوله صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى خلق الله آدم على صورته. انظروا إلى رمز الحديث. هذا حديث صحيح. خلق الله آدم على صورته. فالهاء عائد ضمير هنا صورته عائد إلى آدم. طوله ستون دراعا. حديث متفق عليه. فالضمير في كلمة طوله عائد إلى آدم عليه السلام. وإذا سلم بذلك ولا بد أن يسلم. لازم التسليم بأن الضمير في كلمة صورته. كذلك هي عائد هو عائد إلى آدم عليه السلام بهذا الفهم يعني نصيب الحق و ونخرج من من من من رد المحكم من التعارض مع النص المحكم نفسا من معارضة النص المحكم الذي الذي هو قول تعالى ليس كمثل شيء الأمثل كثير الأمثلة كثيرة إنما أردنا أن نضرب مثلا لكي ترتضح المسألة هناك نصوص قد تكون متشابهة فحينئذ عليك أن تفسرها على ضوء المتشابه وتنظر ماذا قال الصحابة فيها هناك ضابط سادس لا بد من أن نشير إليه اعلم أن طريقة الكتاب والسنة في بيان الأسماء والصفات هو اتباع اسلوب الإثبات المفصل والنفي المجمل الذي يستفاد منه إثبات صفة كمال إثبات مفصل سميع بصير صفات الفعلية كثيرة لكن النفي يكون نفيا مجملاء لا تقول ليس طويل ولا عرض ولا ولا كذا ولا جبل ولا حجر ولا هذا نفي أو مفصل وخالف السنة لا يفيد كمالا ولا يعطي معنى كمال بل فيه إساءة أدب كما يفعل المتكلمة لا عرض ولا لا عرض ولا هواء ولا جسم ولا كذا ولا هذا كل النفي هذا فيه إساءة أدب لذلك القرآن جاء بالنفي بال النفي الأكمل ليس كمثله شيء نفي عام مجمل أتى ليثبت صفة كمال وهو تفرد الخالق النفي إذا لم يأتي لإثبات صفة كمال فاعلم أنه نفي لا قمة له ما ينبغي أن تقدم عليه النفي الوارد في الكتاب والسنة جاء ليثبت صفة كمال للخالق ليس كمثله شيء نفي عام مجمل أتى ليثبت صفة كمال ما قال ليس كحجر ليس كجبل ليس كشجر لي... هذا كلام ما ينبغي أن ننتق به في إساءة أدب مع الخالق ليس كمثله شيء هذا أشمل وأكمل نفي عام مجمل أتى ليثبت صفة كمال وهي تفرد الخالق سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته التي لا يماثلها ولا يشابرها شيء كذلك قوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة ولا يظلم ربك أحدا نفي, نفي عام مجمل لمطلق الظلم وللظلم لمطلق المخلوقات وذلك لكمال عدله فأفاد النفي إثبات صفة الكمال في كمال العدل وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وذلك لكمال علمه فالنفي عام ومجمل أفاد إثبات صفة كمال وهي كمال العلم وما مسنا من لغو من لغوب ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب أي ما مسنا من إعياء وتعب أو نصب لبيان كمال قدرته انظروا نفي لكن النفي يفيد كمال يفيد تخزين وسع كرسيه السماوات والأرض ولا حفظه حفظهما أي لا يثقله ولا يعجزه حفظهما لكمال قدرته فالنفي أفاد إثبات صفة كمال وهي كمال القدرة ولم يكن له كفوا أحد نفي وذلك لكمال ألوهيته وربويته وكمال أسمائه وصفاته التي لا تقبل وجود الند أو الشريك المكافئ لا تأخذ سنة ولا نوم وذلك لكمال حياته وكمال قيومته على شؤون خلقه سبحانه وتعالى إذ الخلق كله لا يمكن أن يتماسك أو يعيش دقيقة واحدة من دونه سبحانه وتعالى فالنفي أفاد إثبات صفة كمال وهي كمال الحياة وكمال القيومية وهكذا لو أردنا أن نتتبع صيغ النفي ذات العلاقة بصفاته الله تعالى الواردة في الكتاب والسنة لوجدناها لا تخرج عن هذا النصق البديع العظيم الذي يفيد غاية التنزيه والتعظيم والتوقير والأدب مع الخالق سبحانه وتعالى أما يعني طريقة أهل الكلام والرأي والهوى والبدع فيا على عكس ذلك إذ سراهم يتبعون طريقة الإثبات المختفر المجمل للصفات يعني أهل الكلام يصفون خمس صفات وبعضهم سبعة وبعضهم بزيد وبعضهم إلى درجة جحود ونكران ما هو ثابت في الكتاب والسنة بينما في جانب النفي تراهم يتبعون منهج واسلوب النفي المفصل المجرد الذي لا يفيد إثبات صفة كمال وفي كثير من الأحيان يدل على سوء أدب مع الخارج وقول بعضهم أن الله تعالى ليس بجسم ولا هواء ولا شبح ولا لحم ولا دم ولا ولا شخص ولا جوهر ولا أقول هذا كله موجود في كتب كتبهم تجدها موجودة ولا طعم ولا أقول هذا كلها موجودة في كتبهم هذه الصفات أنت لو قلتها لملك حاكم من حاكم قلت أنت لا حجر ولا شجر ولا ولا يعني ممكن ولا جسم ولا فممكن يقول لك اتناعا ما تمدحني أنت ما الذي تريده أنت لا طائر ولا صخر ولا طيارة ولا صاروخ يقول لك ما الذي تريده يعني هو نفسه هنا المخلوق يؤدبك ويعني لأن هذا ليس فيه في أدب فكيف تصرف مثل هذا النفي للخالق سبحانه وتعالى فكان يكفيهم أن يقولوا ليس كمسكي شيء هذا هو يعني النفي الأجمل والأكمل انتهينا من الضوابط هذه ضوابط مهمة جدا في كيفية التعامل مع هذا العلم وكيف نفهم العلم لكن هناك سؤال يطرح نفسه بإلحاح كيف نطلق هذا العلم الشريف العظيم هذا سؤال نجيب عنه لكن استأذنكم في أن نأخذ إجازة خمس دقائق. نأخذ إجازة خمس دقائق فقط ثم نستأنف الحديث عن هذا الموضوع العظيم والهام. لم ينتهي حديثنا. حديثنا لم ينتهي. تابعه. نحن لا نزال في أول المحاضرة. يعني <تصفيق> يعني لم يبدأ القتال بعد. ونحن لا نزال في أول المحاضرة. فلكن نأخذ نفسا. وما في هالأخوة يعني القهوة والصعيد ما شايفها اليوم ما في قهوة في الغرفة ما شايف ما في جهوة اليوم ولا يعني نستريح خمس دقائق إن شاء الله ثم نستأنف الحديث نحن الآن يعني دخلنا في وسط الموضوع لا تقولوا انتهينا فنأخذ إن شاء الله إجازة خمس دقائق فنستريح قليلا نشرب حاجة وتشربون معنا حاجة ثم نستأنف الحديث بإذن الله تعالى. <تصفيق> الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم جزاكم الله خير بارك الله فيكم أحسن الله وإليكم الحمد لله إذن نتوكل على الله نكمل موضوعنا إن شاء الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد بعد أن بينا الضوابط التي تعين القارئ على فهم هذا العلم الشريف بعيدا عن تعقيداتي وتأويلاتي وتحريفات المبتلين الضالين يأتي السؤال المهم كيف نتلقى هذا العلم الشريف وكيف نعيشه ونتفاعل معه هل هي المسألة كلامية ذكرت من قبل أن مما زاد من نفور الناس عن هذا العلم الجليل وزاد من جفاء قلوبهم وقصوتها الطريق الجدلية الكلامية الجافة التي اتبعت عند كثير من المتأخرين في دراسة وتدريس هذا العلم الشريف فهم في مرحلتي الدراسة والتدريس لم يتجاوزوا قضية إثبات الصفات أو نفيها وتأويلها فريق أولها ونساها وفريق أثبتها كل فريق له هم له إلا كيف يرد على الفريق الآخر ويقتر استدلالاته أو شبهاته كأن الغاية والقصد من وراء هذا العلم الشريف العظيم علم الأسماء والصفات إطارة هذا النوع من الجدل المستمر الذي لا تظهر عليه بوادر الانتهاء والتوقف التوقف. فريق يجحد فريق يسبت، فريق يجحد فريق يسبت. فوضع الهدف العام، ووضع الغرض الأكبر من وراء هذا العلم، وهذا بخلاف المنهج النبوي العظيم. في تلقين هذا العلم وبخلاف ما كان عليه السلف الصالح من منهجية في التعامل مع هذا العلم الشريف نضرب مثالا ليتضح المراد بإذنه تعالى مثلا حديث النزول فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له في عوات عند مسلم ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول أنا الملك أنا الملك من ذا الذي يدعوني فاستجيب له من ذا الذي يسألني فأطيعه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له فلا يزال الرب سبحانه وتعالى كذلك حتى يضيء الفجر. هذا الحديث العظيم جانب منه متعلق بالخالق سبحانه وتعالى وجانب منه متعلق بعبده وبالمخلوق أما الجانب الذي يتعلق بالخالق فهو يدل على عظمتي وكمالي ورحمتي ورفقي وغنى وكرم الخالق سبحانه وتعالى يستنهض عباده فالله تعالى بكبريائه وعظمته وقدرته وغناه وعزته وجبروته وأسمائه الحسنى وصفاته العليا يستنهضك يا عبد الله يستنهض عباده النائمين الغافلين ويسألهم القيام يسألوه يسألوه حوائجهم فيعطيهم وهو القادر ويستغفروه لما اغفرته ايديهم في النهار من خطايا ليغفر لهم وهو القادر سبحانه وتعالى والله تعالى يكرر هذا النداء وهذا السؤال الى ان ينفرق الفجر معنى عظيم الله تعالى باسمائه الحسنى وصفاته العليا يقبل عليك يا عبد الله هذا الاقبال العظيم ويناديك هذا النداء الخالد العظيم في كل ليلة في كل ليلة من غير ملل حاشاه وهو الغني ونحن الفقراء إليه الله ليس بحاجة إلينا نحن الفقراء نحن الذين نحتاج إليه ومع ذلك كثير من العباد يغفلون عنه وعن الله عز وجل يقول لك يا عبدي قم سل ماذا تريد لكن كثير من العباد كما قلنا لكم يستقبلون اقبال الخالق وسؤال الخالق بالإدبار والنوم والغفرة والنسيان ما أعظمه من اقبال ما أعظمه من اقبال وما أسوأه من استقبال الله يقبل علينا بهذا المن، بهذا الكرم، بهذا السؤال، و... والعباد ساوحون لهن نائمين. لو قيل يعني لأحد هؤلاء النائمين أن ملكا من ملوك الأرض على ضعفه وعجزه وفقره سيزورك يعني الليلة، تبه، لظل أياما يعني. قبل ذلك يتهيأ ويعد لاستقباله ولله المثل الأعلى الله عز وجل بذاته بأسمائه الحسنى بصفاء ينزل بزولا يليق بجلال يقول لك يا عبدي سلطة أما الغرب من الحديث ما يتعلق بجانب العبد فهذا الحديث حافظ قوي له على أن ينهض من نومه وثباته يتعبد ويست ويسأل ويستغفر الكريم الودود الرحيم الغني القبير هذا الحديث حافز وداع له على أن يستحي من الله فيتأدب مع ربه ويحسن استقباله ومناجاته إذ كيف يليق بالعبد الضعيف الفقير العاجز الخطاء أن يستقبل ربه الغني استقبال المدبرين المعرضين الغافلين هذا الحديث حافظ له على أن لا يقنط من رحمة الله فهو الرب سبحانه بنفسه يأتيه فيقول له قم وانغض سلطعط وأنا القادر على ذلك هذا الحديث حافظ للعبد على أن يقوي علاقته بربه سبحانه وتعالى وأن يزداد إيمانا وحبا وتعلقا بخالقه سبحانه وتعالى وكيف لا والغني القدير الذي له الأسماء الحسنى والصفات العليا يتودد يتودد إليه يتودد إليك يا عبد الله في كل ليلة فيأتيك ويناديك ويكرر عليك النداء هل لك من حاجة؟ هل لك من حاجة؟ فأخذيها لك؟ هل اقترفت ذنبا تريد أن أكره لك؟ هل أصابك هم فأزيله عنك؟ لا يحزنك الشيطان وقيده، فمهما أزك لفعل الخطايا فأنا أغفرها لك ولا أبالي وليس بينك وبين مغفرتي لك وإجابتي لك سوى أن تنهب سوى أن تنهب وترفع كفيت فتسأل وتدعو فأنت يا عبد الله لا تحتاج إلى وسيط بينك وبين الله يحمل مسألتك إليه بل ولا إلى أن ترفع صوتك فالله معك قريب منك يسمع ويراه ويعلم ما في نفسك وما تخفيه في صدرك هذه المعاني الإيمانية العظيمة وغيرها هي التي كانت تعتلج في نفوس السلف الصالح لما سمعوا هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم فزاد فزادهم فزادتهم إيمانا هذه المعاني زادتهم حبا وطعظيما وعبودية لخالقهم سبحانه وتعالى فكان إيمان أحدهم كالجبال وكانت الخشية عامرة في قلوبهم هذا حظهم من حديث النزول الآن في الذكر وهكذا فهموه وتعاملوا معه إقبال على الخالق زيادة للحب والود بين العبد وخالقه الله عز وجل في كل يوم يناديك أمر لو تخيلته وتصورته وعشت معانيه أمر جل عظيم فهذه المعاني كلها كانت يعني هي التي يعني ترتاد لأذهان وقلوب الصحابة لكن نفر من الخلف ممن تنكب منهج السلف كان حظه من الحديث فقط أن يقف عند صفة النزول وكيفيتها ويكثر من الجدال حولها فريق يثبتها وفريق ينفيها كيف نزل ونزولا كذا وخاضوا ون... في المسائل كلا... فاتهم وغفلوا عن المعنى الأساس الذي أشرنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك لكي نتجادل كيف نزل نزل نزولا كذا ب... ه... يعني هذه المسائل الكلام أنا الآن لا أورد أن أن أناقشها معكم في في جلسة هذه هذا الفريق من الخلف الذي لا حظ له من هذا الحديث وأمثاله إلا الجدل والكلام الذي يتعب القلب لم يتجاوزوا هذا الإسلوب فطال عليهم أمدهم على هذا الجدل العقيم وكأن مقصد النبي صلى الله عليه وسلم من وراء هذا الحديث العظيم حمل المسلمين على هذا الجدل والتفرق في الدين حاشا عندما منهج في في الطلب كيف نطلق هذا العلم لا بد من أن نأخذ هذا العلم على هذه الطريقة عندما نمر بحديث الصفات حديثه دلالة على صفة من الصفات كيف نعيش هذا الحديث كيف نتذوقه إيمانيا ما نقف عند المسائل الجدلية وكأن الغرض يعني انظروا لهذا الحديث عن أبي رزين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ضحك ربنا عز وجل من قنوط عباده وقرب غيره هم يقنطون لكن الفرج قريب وما يعرفون أن الفرج قريب ما إن يقنط من رحمة الله إلا ويأتيه الفرج فالله يضحك منه يضحك من قنوطه فقال أبو رزين او يضحك الرب عز وجل انظر السؤال الصحابي كان بريء او يضحك الرب عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فماذا قال الصحابي قال لن نعدم من رب يضحك لن نعدم من رب يضحك خيرا أي لا نعدم لا لن نعدم خيرا من رب يضحك من صفاته انه يضحك تأملوا كيف الصحابي استبشر بهذه الصفة كيف فهم هذه الصفة قال أهل العلم يريد أن الرب الذي من صفاته الضحك لا نسكب خيره بل كلما احتجنا إلى خيره وجدناه فإن إذا أظهرنا الفاقة لديه يضحك فيغطي نتذلل بين يديه نحن الفخراء فالله يضحك منا فيعطي ولا يعدم العبد من رب يضحك سبحانه وتعالى انظروا هكذا الثلاث فهموا هذا ما وقفوا وخلف ماذا قالوا ماذا حظه من هذا الحديث وقفوا عند صفة الضحك كيف يضحك وهل ضحكه مثل ضحكنا وهل وقفوا عند الكيفية والمثل و و والتشبيه والرد وعنده وقفوا عند النحية الكلامية الجدالية التي تقص القلب علما أن هذا الحديث يطر القلب وجميل جدا جدا ويقرب العبد من ربه لك رب يضحك منك يا عبد الله والرب إذا ضحك من عبد لا يعذب في حديث آخر لا يعذب نجا، نجا، انظروا كيف الصحابة تعاملوا مع هذا الحديث ومع هذه الصفة انظروا الخلف هل كونا الخلف هل كونا يعني خاضوا في كيفية الضحك وهل إثبات الضحك مثل ضحكنا وهل مثل ضحك المخلوق وأين التشبيه ونفي الضحك والمراد به آخر السرور هم قال له هل كونا هل كونا وتعب الناس <تصفيق> يا سبحان الله انظروا من هذا هت... لذلك أقول لكم يعني لا بد من أن ننتبه إلى المنهج في التلقي كيف كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يعلم هذا العلم لأصحابه وبالتالي لأمته فنأخذه على هذا الوجه عندما نمر مع صفة لتأملها التأمل الذي يزيدنا قربا إلى الله ويزيدنا حبا بالله ويزيدنا علما بالله عز وجل ويزيدنا طاعة لله عز وجل لأن المرء على قدر ما يكون عالما بصفات الله على قدر ما يكون محبا لله على قدر ما يكون عابدا لخالقه فهو يعبد من يعلم لا يعبد من يجهل فالعلم في الصفات علم عظيم يقربك إلى الله ويجعلك تتودد إلى خالقك بالسؤال فأنت تعلم صفاته وتعلم أثناءه الحسن فتتودد إليه بها الله ينظر إليك نظرة عطف، نظرة إحسان، نظرة عطف ومخفية فيعطيك الصفات لم تذكر في الكتاب والسنة لكي نتجادل علم الجدل الكلامي هل يكون ألف وآلف مئات المجلدات مئات المجلدات كلها تدندن حوله تقص... لذلك يقولون علم الأسماء والصفات يقص القلب أو الكذب أجمل علم وأطرع علم وأحلى علم علم الأسماء والصفات إذا كان علم الأسماء والصفات بقص القلب ما الذي يطرق قلبك أيها القاسي <تصفيق> من الذي يطرق قلبك يعني إذا كان علم الأسماء والصفات كما يقولون هم هؤلاء المتأمين يقص القلب أنت الذي تقصي وكلامك الذي يقصي خاش هذا العلم الجليل أن يكون سببا في تقصية القلوب أقول لكم يعني الأمثلة كثيرة التي تبين الأسلوب الأمثل في في تلقي هذا العلم وكيف نتعامل مع هذا العلم وكيف نفهم هذا العلم وكيف نلقن العلم وكيف ندرس العلم علم الأسماء والصفة الآخرين لكن في المثالين الآن في ذكر كفاية يعني أو ما يدلل على هذا المعنى أن هنا لا أريد الاستقصاء لأنه الاستقصاء هذا يطول بنا المقام يعني أيام مش سعد، فانما ضربنا بعض الأمثلة لكي تتضح الصورة أن لا بد من أن نتلقى هذا العلم على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان الصحابة يتلقون هذا العلم وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقن هذا العلم بعيداً عن الكلام أهل الأهواء وكلام الجدليين وكلام المتكلمين والمتفلسفين لكن قبل أن أنهي الحديث عن هذا الموضوع لا بد من أن نتناول بعض أسماء الله الحسنى بعض دلالات هذه الأسماء أنا لا أتناول هنا كل الأسماء لكن نجتهد أن نتناول بعض الأسماء دلالاتها آثارها هذه الأسماء نكررها نذكرها نتلوها في كتاب الله فما هي آثارها من ذلك اسم الله الآظم الله الله سبحانه وتعالى هذا الاسم الدال على الدات الإلهية المنزه عن صفات النقص والعيوب التي ليس كمس بها شيء تفرّد به الخالق سبحانه وتعالى دون خلقه لا يجوز أن يطلق على أحد أو شيء من خلقه فهو اسم دال على الخالق على ذات الخالق وهو اسم دال على جميع أسماء الله الحسنى وصفاته العليا تضاف إليه الأسماء الحسنى ولا يضاف إليها كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فيقال الرحمن والرحيم والقدوس والسلام والعزيز والحكيم من أسماء الله ولا يقال الله من أسماء الرحمن ولا من أسماء العزيز ونحو ذلك هذا الكلام مستفاد من القير رحمه الله في من مدارس السالكين. يفت جميلة الله تعالى هو المألوه هو المألوه المعبود بحق الذي تأل الذي فله قلوب العباد بالعبادة والمحبة والتعظيم والخضور والطاعة والله الله المألوه المعبود بحق الذي يجير ولا يجار عليه فتفزع إليه قلوب العباد من كل ذي شر كما تفزع إليه في جلب الحوائج ودفع المضار هو الله المألوه المعبود بحق الذي يصيب عباده بالولح والحيرة في معرفة كنه ذاته وعظيم صفاته فتتحير قلوبهم وتصاب بالوله شوقا إليه وتغظيما له هو الله, هو الله المألوه لذاته لأنه هو هو لأنه الله الله مألوه لذاته سبحانه وتعالى فيحب لذاته ويتأله لذاته وما سواه يحب له ويطاع والله يطاع لذاته وما سواه يطاع له إذ لا طاعة لمخلوق في مرصيته الخالق هذا معنى هذا الاسم العظيم هذا معنى هذا الاسم العظيم ومن مقدى هذا الاسم العظيم أن لا يقبل معه في الوجود ندا أو إلها نوابت <تصفيق> هذا الاسم العظيم بدلالاته الآنفة الذكر لا يقبل في الوجود نداً أو إلهاً مغبّد. سبحانه. كما قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. سبحان الله رب العرش عما يصفون أي في السماوات والأرض لو كان فيها آلهة بحق مع الله لفسدتا. اضطربتا كل ينازع الآخر على, على ما يريد يعني كلهم يملك خصائص الألوهية لكن الله لا يقبل هذا صفاته معنى الله لا تقبل معاني هذا الاسم العظيم لا تقبل وجودا ند في الخالق سبحانه وتعالى قال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ما كانوا من إله أي إله بحق لو كان معه إله بحق له خصائص الألوهية إذا انظروا تثمة الآية إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون يعني هؤلاء ما يعقلون يصفون بأن هناك آلهة مع الله لو كان هناك آلهة مع الله بحق هذا الكون اضطرب كل إله يعلو على الآخر لكي يعني يأخذ ما يشاء من هذا الكون كما تعلو الملوك في الأرض والحول بعضها على بعض لكن سبحان الله عما يصفون هذا الله منزه أإلههم مع الله فالله لا يقبل إلههم أإله مع الله فالله لا يقبل إله تعال الله عما يشركون تعال الله عما يشركون إذن هذا الاسم العظيم من مقفضاه أنه لا يقبل في الوجود إلها معه كذلك من مقفضاه أن تصرف العبادة كلها ما ظهر منها وما بطن لله تعالى وحده لأنه هو الإله هو الإله الحق المتفرد بخصائص وصفات الإلهية والربوبية، وبالتالي فمن يتأله مع الله أحداً فقد أشرك بالله تعالى وحبط عمله وجعله الله تعالى هباء من كما قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وهذا معنى شهادة التوحيد لا إله إلا الله أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله تعالى لكن قد يقول قائل توجد آلهة وأوثان تأبد مع أو من دون الله تقول لا معبود بحق في الوجود إلا الله يجي واحد بلخ لكن هناك في آلهة تعبد نقول توجد لكن بغير حق نعم في أصنام وفي حجارة وفي بقر وفي وفي بشر وفي طواغيت يعبدون لكن بغير حق ده ليس آلهة. آلهة مزورون آلهة باطلة مزيفة تفقد الصفات والخصائص التي تمكنها من أن تكون آلهة تستحق أن تعبد في شيء أو أن تكون ندا مكافأة لله تعالى في إلوهيته وربوبيته، لذلك نحوك قلنا لا معبد بحق، في معبد معادين مزيفين، هناك من يعبد الأصنام، بوزة وموزة والبقر والقرون هناك من يعبد، لقولنا لا, لا معبد بحق، لاق الله عز وجل ماذا يقول؟ فلا تجعلوا لله أنذاه. <تصفيق> لا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون تعلمون أنه ليس لله نداء ليس هناك إله يرقى إلى أن يكون إلها معبودا قال تعالى ولم ولم يكن له كفوا أحد أي ليس له مكافئ ليس له مكافئ ولا مماثل مكافئه في شيء من أثناء الحسنى وصفاته العليا فكيف يعبد إذن؟ الله ليس له مكافئ لا في أثنائه ولا في صفاته وبالتالي لا يجوز أن يعبد لأنه ليس إله ولو قلت عنه إله فهو إله مزور كاذب إله ليس حقيقي ليس فيه خصائص إلهية ليس كمثله شيء هي ليس كصفاته وبالتالي ما دام لا يوجد مثله شيء وبالتالي لا يجوز أن يعبد قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون سؤال تقريعي تقريعي سؤال فيه تقريع وتخويف وتوبيخ ونذير قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ما بتفهموا ما عندكم فهم ولا عقل كيف تطلبون مني أن أعبد غير الله كيف هم لا يملكون خصائص الإلهية ما عندهم الأسماء الحسنة ولا الصفات العليا هم يتصفون بصفات النقص والعز والضعف يعني فكيف فكيف تصرف إليهم العباد العبادة وكيف تطلبون من العباد أن يتوجهوا لهم بالعبادة قل أفغير الله تأمرون أعبد أيها الجاهلون مش ممكن مش ممكن أن نستجيب لكم فالله هو المألوه وهو المعبود نحن هنا نمر بسرعة على بعض أسماء الله خصنا كذلك يعني هذين الاسمين العظيمين الرحمن الرحيم الرحمة التي تعني الشفقة والعطف والعفو والرقة. قيل في في في الفرق بين معنى اسم الرحمن واسم الرحيم يعني. أقوال عدة منها من الأقوال الكلام لابن القيم زمير أنا استحسنته فبالتالي يعني أذكره على مسامعكم يقول ابن القيم رحمه الله الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه أي صفة ذاتية دال على على على الصفة القائمة بالله عز وجل والرحيم دال على دال أي اسم الرحيم دال على تعلقها بالمرحوم فكان الأول للوصف أي الخالق بالرحمن والثاني للفعل فالأول دل على أن الرحمة صفته والثاني أي الرحيم دل على أنه يرحم خلقه برحمته وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله وكان بالمؤمنين رحيما لم يقل وكان بالمؤمنين رحمانا إنه بهم رؤوف رحيم ولم يجئ قط رحمن بهم فعلم أن رحمن هو الموصوف بالرحمة ورحيم هو الراحم برحمته هذا كلام ابن القيم قيل في يعني كلام آخر الرحمن صيغة مبالغة كله حق هذا كله حق صيغة مبالغة أي ذي الرحمة العامة والشاملة لجميع مخلوقاته في الدنيا والآخرة الرحمن أي الرحمة العامة والشاملة لجميع مخلوقاته في الدنيا والآخرة الكافر منهم والمؤمن والصالح والطالح والرحيم خاص بالمؤمنين دون غيرهم حيث لم يرد في القرآن ولا في السنة قط أنه تعالى بالكافرين رحيم ذا تجد يعني وكان بالمؤمنين رحيما الرحمن من الأسماء التي كذلك لا يجوز إطلاقها على المخلوق اسم الله والرزاق والخالق فهذه اسماء لا يجوز ان تطلق على المخلوق بخلاف اسم الرحيم يجوز اطلاقه على المخلوق كما قال تعالى عن نبيه صلى الله, صلى الله عليه وسلم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم هذا من جملة الفوارق بين هذين الاسمين العظيمين لكن لهذين الاسمين دلالات عظيمة واثار عظيمة منها أن الله تعالى قد كتب على نفسه الرحمة وأن رحمته صبقت غضبه، كما قال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة أي قضى وحكم كتب ربكم على نفسه الرحمة وفي الحديث فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو موضوع عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي إن رحمتي غلبت غضبي الله أكبر الحمد لله تصوروا لو أن غضبه سبحانه وتعالى سبق رحمته كيف يكون الحال بنا كيف يكون الحال بهذا الكون بهذه الأرض وبهذه العباد ممكن تجد واحد هو ماشي طي يطير هو ماشي يعني بسط قرة للناس حياة لكن من نعمة الله صدقوني فوظلنا الدهر كله أن نسجد للخالق سبحانه تعالى هذه الصفة لما كفى أنا الخالق معاذ الله أنه كفيه وهو وهي أن رحمته سبقت غضبه الحمد لله الحمد لله وإلا أخذنا بمعاصينا وإلا قتلنا تقفيلة تظنون لو أن غضبه صبق رحمته تجدون في بنيان على الأرض تجدون هذا الاستقرار البراكين والزلازل تأكل الناس هذا غير الذي لكن من نعم الله علينا الحمد لله الحمد لله أن رحمته صبقت غضبه الحمد لله كذلك من مقتضى هذين الاسمين العظيمين ان رحمته سبحانه وتعالى وسعت جميع خلقه فجميع خلقه يعيشون برحمته ولولا رحمته لما عاش مخلوق ولا ما استقام لمخلوق عيش برحمه الله ما احد يستطيع عيش لا الكافر لا المؤمن لا الدواب لا النبات لا شيء ما احد يستطيع. ف برحمه الله الناس والعباد والأشياء تحيا وتقوم وتستمر وتوطين ورحمته واسعة كل شيء سبحانه الحمد لله واسعة كل شيء فكل شيء ينمو ويربو برحمة الله يعني عندما نقول الرحمن الرحيم هذه المعاني بد من أن ترا يعني تراود أذهاننا ورحمة وسعت كل شيء فستأكتبها أي يوم القيامة للذين يتقوهم ويؤتون الزكاة والذين هم بآيات يؤمنون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما الله أكبر وسعت كل شيء رحمة وعلما فما من شيء إلا والرحمة وسعت ويعيش في الرحمة الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، إن كما في الحديث إن لله ما أطرحمة أنزل منها سبحانه وتعالى رحمة واحدة بين الجن والانس والبهائم والهوان والهوانم فبها يتعاطفون وبها يترحمون هذه الرحمة التي يعني أنزلها إلى الأرض انظروا كل هذا التراحم الذي يحصل بين الناس وبين الدواب والبهائم والجن كلها بهذه الرحمة وأخرى الله سبحانه وتعالى 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة إذا الحاجة هناك أشد إذا الحاجة هناك أشد وهذا من رحمة الله الرحمن الرحيم كذلك من دلالات وآثار هذين الاسمين العظيمين أن لا يقنط العبد من رحمة الله هذا حامل للعبد مهما بلغ ذنوبه مهما كثرت ذنوبه أن لا يقنط من رحمة الله ولو عاد إلى الله لوجد لو لوجد الله غفورا رحيما لماذا تقول لي أقول لي أن الله الرحمن الرحيم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 يعني تقعدك عن الاستغفار والتوبة وأنت تعلم أن الله هو الرحمن الرحيم ومن أسماء الحسنة الرحمن الرحيم ورحمته واسعة كل شيء من أنت حتى لا تسعبك من أنت حتى لا تسعبك رحمة الله وحتى أو, أو حتى لا تشملك رحمة الله من أنت ما تسعبك رحمة الله وسعد كل شيء من أنت حتى تخرج عن رحمة الله وإذا سألك عباد عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان رحيم وقريب غافر الذنب وقابل التوب الله الرحمن الرحيم لو يعلم المؤمن هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط, أو قنط من جنته أحد فرحمة الله وسعت كل شيء يغفر الذنوب هذا من نقطة الرحمن الرحيم من الرحمن الرحيم أن يوجد ناس تسنب ويوجد خلق يستحق ويحتاج للرحمة فالله يرحمهم ما من اسم إلا وله مختباه في الأرض وفي الكون وفي الوجود فالله الرحمن الرحيم وبالتالي لا بد من وجود من يرحم فالله الذي يرحم هذا الخلق كله إن كانوا نقضون ومن عند أنفسنا. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه قال حديث قطسي أذنب عبد ذنبا فقال أي العبد اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى أذنب عبد ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب. ويأخذ بالذنب أي عاقب على الذنب فخشة منه التجى إليه هرب منه إليه فقال اللهم إني أذنبت ذنبا فأخفر لي ثم عاد فأذنب هذا شيء ديبا كثير من الناس فأذنب قال أي رب اغفر لي ذنبي ما يأس أذنب مرة ثانية عاد فقال تبارك وتعالى عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له رب يغفر الذنب ويأخذ بالذنب يعني يغفر الذنب ويعاقب عليه ثم عاد فأذنب مرة ثالثة فقال أي رب لي لذنبي فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له رب يغفر الذنب ويأخذ بالذنب اعمل ما شئت فقد غفرت لك أي معناه ما دام وما دمت تذنب ثم تتوب غفرت لك ولا أبالي مدام هذا ديدنك أهم شيء أن لا تيأس أن لا تقنط يا عبد الله لا مجال للقنوط الذي يقنط من رحمة الله يقفر بالرحمن الرحيم ما تعلم أن الله الرحمن الرحيم كيف تقنط كيف تقنط من رحمة الله والله هو الرحمن الرحيم وأنت في كل قراءة تقول بسم الله الرحمن الرحيم نسيت أن الله الرحمن الرحيم كيف تقنط هذا في إساءة أدب مع الرحمن الرحيم في إساءة أدب في الجحل بالرحمن الرحيم إذ لو كنت تعلم الرحمن الرحيم لما قندت يا عبد الله لذلك الله عز وجل حذرنا واعتبر القنوط من رحمة الله إساءة للرحمن الرحيم وطلال قال ومن يقنط ومن يق ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون إلا الضالون رحمة الله وساد كل شيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي جبريل قال لي جبريل لو رأيتني لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر أي من وحله <تصفيق> انظروا لهذا الحديث كم هو عظيم قال لي جبريل لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر أي من وحل البحر فأدسه في فم فرعون يعني فرعون هو عم يغرق يعني كاد أن يخور الشهادة فجبريل عليه السلام نزل أخذ وحل وحطه في فم فرعون يعني فرعون بعد هالطغيان وقال أنا ربكم الأعلى تدركه الرحمة ف... فقال وأنا آخذ من حال البحر فأدسه في فمي فرعون مخافة أن تدركه الرحمة مخافة وهو فرعون قال أنا ربكم الأعلى لا إله إلا الله الرحمن الرحيم لا لابد يا عبد الله عندما يعني أن, أن تكذو هذين الاسمين أن تذكر الرحمن الرحيم أن, أن, أن تعيش هذه المعاني منها أن يحملك هذين الاسمين العظيمين أن تتخلق بأخلاق الرحمة أن تتخلق بأرح... بأخلاق الرحمة أن يرحم العباد بعضهم بعضا أن يتراحموا فيما بينهم تقول لي لماذا أقول لك لأن الله الرحمن الرحيم يحب الرحمة الله جل يقول الراحمون يرحمهم الرحمن الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء الله أكبر هذا حافظ لك على أن قلت لك هذه الأسماء لها لوازم في حياتك في واقعك الرحمن الرحيم تتخلق الرحمة يعني الله يحب الرحمة من لا يرحم لا يرحم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. من لا يرحم لا يرحم. لا يرحم الله من لا يرحم الناس. حديث في لا يرحم الله من لا يرحم الناس. هذه المعاني كلها لابد من أن نستحضرها عندما نكل هذين الاسمين العظيمين الرحمن الرحيم الملك الملك اسم من أسماء الله الحسنى. أي المالك لجميع الأشياء المتصرف بها بلا ممانعة ولا مدافعة النافذ الأمر في ملكه وهو مليك الخلق أي ربهم ومالكهم الملك ملكه والإنسان من ملكه وهو مستخلف على ملكه فأنت من ملك الله كل هذا الكون من ملك الله فهو الملك والمالك مالك الملك، والمالك من حقه أن يتصرف في ملكه كما يشاء وكيفما يشاء. هو المالك الحقيقي. أنت مالك مجازي مؤقت سرعان ما ترحل. قل لله لله ملك السماوات والأرض. يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكور. تبارك الذي بيده الملك. قول اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء الملك كله لله فذلك يعني لا بد نتوسع قليلا النظرية الإسلامية الملكية الفردية أو الملكية أنك مستخلف أنت لا تملك شيئا أنت مستأمن أنت حتى نفسك لا تملكها لأنك ملك لله أنت مخلوق لله مملوك لله وبالتالي لا بد من أن تتصرف بنفسك ومالك وكل ما تملك وفق مشيئة المالك الحقيقي أنت مملوك لله أنت من جملة هذا الكون بخلاف النظرية الديمقراطية الآن الخبيثة هذه تقول الإنسان هو مالك نفسه لذلك من حقه أن يقتل نفسه لو شاء لأنه هو مالك نفسه من حقه أن يقتل نفسه لو تضايق من الحياة هو حر في نفسه حر في ماله يعني لو أراد أن يورث ماله لكلب أو خطة له ذلك يحرم ورثته من المال له ذلك يريد أن يعطي الملايين لقط أو لكلب ثم يحرم أبنائه له ذلك قالوا لماذا؟ قال لأنه هو المالك الحقيقي هذه نظرية الديمقراطية. هو المالك الحقيقي وبالتالي من حقه أن يتصرف بما ينفقه كيفما يشاء بالربا بالقمار بالميسر يهبه للبسس للقطط فهو وهذا حصل منه كثير. ساء ما يفعلون هذا الملك لله وبالتالي لا بد لك يا عبد الله أن تسير وفق مشيئة المالك. ثم أنك ستحاسب مستأمن مستخلف مستخلف على فأنت لست حرا في أن تفعل في نفسك تفعل في المال ما تشاء تكتسبه بالطريقة التي تشاء لا بد من أن تكتسبه وأن تنفقه وفق مشيئة المالك الحقيقي كما, كما أراد الله لك كل نفس بما كسبت رهينة أي مرتهنة ومأخوذة ومحاسبة وقفوهم إنهم مسؤولون مسؤولون عن أحوالهم عن استأمنهم الله عن جسدك عن نفسك عن, عن ماذا فعلت عن مالك كيف لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أفلاه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه ستسأل ستسأل ستحاسب كلكم راح وكلكم مسؤول عن رأيته لماذا أقول لك لأنك أنت مملوك مملوك للخالق الله هو المالك الملك، وبالتالي عندما يقال لك افعل هذا لا تفعل هذا لا تقول لماذا أقول لك لأن الله هو المالك مالك الملك عندما يقال لك هذا حلال وهذا حرام ما تقول لي لماذا أقول لك لأن الله هو المالك ومن حقه أن يقول لك تصرف في ملكي على النحو الذي أريد وأحبه أنت مستأجر كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته هكذا يقول النبي صاصلنا نحن من ملك الله ومع ذلك اشتراه يعني شراء ما يملك <تصفيق> انظروا هذا من كرم الخالق وترغيب من الخالق على الاقدام. على الجهاد في سبيل الله إن الله اشترى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة اشترى ما يملك هذا ترغيب يقاتلون في سبيل الله الله المالك أيضا يعني مما يستدل به بهذا الاسم يستدل به على توحيد الألوهية أن المالك هو المعبود المالك بحق هو المعبود الذي يملكك ويملك هذا الكون وهذا هو المعبود بحق كيف تعبد من لا يملك كيف تعبد, تعبد المملوك كيف تعبد المملوك لذلك هذا الاسم يستدل به على توحيد الألوهية قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله والسبيع العليم والسؤال يعني تقريعي في استنكار كيف تعبدون من لا يملك شيء أتعبدون ما تنحتون أو ما تنحتون قل أتعبدون ما تنحتون المالك هو الذي يعبد ما سواه غير مالك مملوك ذلكم الله ربكم له الملك ورب لأن له الملك والذين تدعون من دونه أي تعبدون من دونه ما يملكون من قطنير أي نفافة النوى الغشاء الرقيق للعجوة عجوة التمر ما في غشاء رقيق أبيض هذا هو القطمير ما يملكون من القطمير كيف تعبدونهم كيف تصرفون إليهم العبادة فالمالك هو المعبود هو الذي يشرع هو الذي يحلل هو الذي يأمر وهو الذي ينهى اسم الله الحسن لها لوازم لها مقتضيات لها آفار الخالق الخالق لكل شيء بعد أن كان لا شيء يوجد الشيء من عدم هذا هو الخالق سبحانه وتعالى يحيي الموتى يوجد الأشياء بعد أن كانت لا شيء هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل خالق لكل شيء وربك يخلق ما يشاء ويختار هو الخالق وبالتالي هو المعبود والذي الذي خلقك وبالتالي تصرف إليه العبادة دون غيره كيف تعبد من لا يخلق كيف تصرف العبادة لمن ليس هو خالق ألا ينبغي أن تسأل نفسك هذا السؤال كيف يعني ترتضي مشرعا وحاكما وهو لا يخلق كيف تعطي العبودية للمخلوق وهو مخلوق لا يخلق هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأن تؤفكون ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو أي معبود إلا هو لماذا خالق كل شيء لأنه الخالق ثم الآية ثانية للأهمية الأمر بالعبادة فاعبدوه لأنه الخالق ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل نصف له العبادة لأنه الخالق لا نقبل من مخلوق أن يكون ربا علينا وعلى الناس أن يقول أنا ما علمت لكم من إله غيري قل له كذبت أنت لست خالق أن يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون سؤال تقريعي يعني إصحى يا عبد الله كيف تشرك مع الله ما لا يخلق شيئا بل هو مخلوق أن يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون أفمن يخلق كمن لا يخلق فلا تذكرون ما تفهمون؟ ما في عكم عين؟ ألم يأن لكم أن تؤمنوا؟ فكيف تجعل المخلوق الخالق؟ كيف تعبد المخلوق الخالق؟ كيف تعبد المخلوق الخالق؟ اسمه العزيز، العزيز. قال ابن كثير العزيز الذي قد عز كل شيء فقهره وغلب الأشياء فلا ينالوا جنابه لعزته وعظمته وجبروته وكبريائه العزيز معناه الذي لا ينال ولا يغالب هذا الاسم العظيم يستفاد منه معان عدة منها أن العزة لله جميعا ومن أراد العزة فليطلبها من الله تعالى لا يطلبها من شرق ولا من غرب فمن كان يريد العزة فليطلبها من العزيز لأن الله هو العزيز من كان يريد العزة فلله العزة جميعا جماعتنا ضلوا وحلكوا وذلوا لما طلبوا العزة من شرق أو غرب فريق منهم توجه إلى الشرق إلى روسيا وفريق توجه إلى الغرب وإلى أمريكا يستجد العزة وفاتهم أن العزة لله جميعا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون لله العزة لكن قد يقول قائل يعني أحيانا نجد المؤمنين غير عزاء نقول هذا لضعف في إيمانهم لأن وصف المؤمنين لم يتحقق فيهم جيدا لو تحقق فيهم وصف الإيمان واستحقوا وصف المؤمنين أكانوا أعزاء لذلك أنا أقول أن المؤمن إن فقد العزة ما عليه ليس عليه أن يبحث عن العزة بل يبحث عن إيمانه يبحث عن إيمانه لأنه فقد السبب الذي به تتحقق العزة معي أنتم يا أخوانا السبب الذي به تتحقق العزة فلو كان مؤمنا لكان عزيزا ضعفت العزة قلت العزة إذا في ضعف الإيمان انتفت العزة انتفى الإيمان لكن هؤلاء الذين يستجدون العزة من غير الله هؤلاء واهمون لأن العزة كلها لله كما قال تعالى الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتها وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كان يعلمون حقيقة كما كنت لكم هناك اسماء عديدة عظيمة كان بودي أن أشير إليها وأن أتحدث عنها لأن لها آثار يعني في حياتنا العملية الرزاق الحق كذلك من أسماء السميع البصير فهذه أسماء كنت أود أن أتناولها لآثارها في حياتنا الجميل الله الجميل اللوازم هذا الاسم العظيم أن لا يشرع الله تعالى إلا الجميل ولا يأمر إلا بالجميل ولا ينهى إلا عن كل قبح وحبيث الله جميل يحب الجمال كما جاء في الحديث ومن أسمائه الحسنى أنه الجميل سبحانه وتعالى لذلك أقول من يصف شيئا من شرع لله تعالى بالقبح يكفر ويجحد اسم الله تعالى الجميل كذلك من يقول الحجاب مثلا يقول الحجاب ليس جميلا يقول لو كذبت فأنت نقضت واجحت اسم الجميل فالله جميل لا يقضي إلا بالجمال ولا يأمر إلا بالجميل ولا يشرع إلا الجميل وبالتالي من يستقبح ويقبح شيئا من شرع الله فهو يجحد اسم الجميل لأن الله عز وجل لا يشرع ولا يأمر إلا بالجميل لكن إن قيل ما هو المقياس لتحديد الجمال أقول لكم شرع الله شرع الله تعالى هو المقياس في تحديد الجمال مما سواه أما أضواق العباد فهي تفسد أحيانا العباد يرون القبيحة جميلة والجميلة قبيحة فقد تستعذب القبيح وتستقبح الجميل، فالمقياس في معرفة الجمال وعدمه الشرعي بشرع الله تعالى، ما عاد الله أن يأمر بشيء إلا لأنه جميل، حتى لو عيناك أردت إياه قبيحا فهو فلزيغ في, في عينيك. يعني كانت ستنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إذا حلفت تقول والذي زين الرجال باللحاء <تصفيق> والذي زين الرجال باللحاء الآن لو سألت مئات النساء في زماننا أي الرجال أحد تقول لك الرجل يعني الحليق ليظامتها، مثل باللهجة العامية يعني ما معروف لا هو ذكر ولا أنسى ظامتها يعني الحليق ذوق فسد البيئة، البصر وقع أدمن على الوقوع على الحلقة فأدمن هذا المنظر ففسد الذوق فلم يعد يعرفنا يعرفنا الجمال أنا ضرف مثال لكم قد تقول المرأة لا البدون له هي أجمل نقول لها في المقياس للشرع وليس لك أنت ذوقك هو الذي فسد فستنا عائشة ذوقها هي الأسلم كانت تقول والذي زين الرجال باللحاء من مقتضى هذا الاسم أن نتجمل وأن نحب الجمال وأن نلتزم بالجميل وأن نتحرى الأجمل في كل أعمالنا في كل خياراتنا حقيقة كنت أود أن أقف على أكثر من اسم من أسماء الله ونشير إلى أثر هذه الأسماء في حياتنا الرفيق العليم القوي المثين هذه أسماء عظيمة لو فقهناها تماما يعني لعشنا حياة من أجمل ما يكون لكن يبدو أنني أنا من جهة تعبت وأن الأخوان أيضا من يعني أجدكم قد تعبتم قليلا فأكتفي بهذا القدر وأقول سبحانك الله نبي حمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وبهذا يعني تكون قد انتهت هذه المحاضرة عن الأسماء والصفات سائلا الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما ذكرنا وبما سمعتم